أعوذ من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تنزد عليه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت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 فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة احسروا <تصفيق> بالجنة <تصفيق> <تصفيق>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 لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الله الله الله الله at 3 Love, wrote, <سغل> نزلاً من عفور الرحيم. أحسن قولا من من الله وعبد صالح يا احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوته وما <تصفيق> يله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه على bom um...